وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنظروا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 الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على الله شيء قدير يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء 119. مِنَ من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على فأتوا بسرعة من مثله، فأتوا من دون الله أنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أَنَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ان إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما, بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 وَيُفْسِدُونَ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالآن وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني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 119. فقال أنبئوني بأسمائنا أولئين كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم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 بعد ذلك لعلكم تشكون، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. 119. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير, لكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إِنَّهُ هو التواب الرحيم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 119. من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 summer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 صاروا الصابين من نامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَتَخِذُنَا هزوا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجنا كنتم تكتون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم 119. قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجوا منه الأنهار وإن 119. وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل افَتَطْمَعُونَ انْيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ كان فريق منهم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ ثم مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا بَعْضُهُمْ إِلَى بعض يحدثونهم بما فتح الله بِمَا فتح الله عليكم ليحاججكم به عذ ربك أ يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا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 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ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 تظاهرون عليه بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 119. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم, ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 110. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم يصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 119. بئس ما اشتروا به بِمَا أَنزَلَ يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وليكافرين عذاب Panie قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا Komisarzu! اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا Panie Komisarzu! قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اللَّهِ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا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 111. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يعلمون النَّاسَ السِّحْرَ وما النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بباب لهاروت ومارود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 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد مِنْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ إِنَّ الله على كل شيء قدير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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقرون سَنَّكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عنك الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَىٰ حتى تتبع مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى ولئن اتبعت بَعْدَ الَّذِي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 التي انعمت عليكم وانني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عذرا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها ولا هم ينصرون وَإِذْ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ مَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَأَمْنًا اتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العليم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 يَتَنَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن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 129. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاج ربنا وربكم وَلَنَا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ له أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنَوَلِيَنَكَ قِبِيلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجُوهَاكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا يَعْمَلُونَ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 مِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَفُونَهُ كَمَا يَعْلَفُنَا بِنَا أَهْمَمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَنِينَ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 Są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się w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 119. في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110. الذين تابوا ويصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم كفر وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قاولين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم يضرون وإلهكم إلهون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 موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن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 الذين تبعوا ما ألفنا عليه آباءنا، أَوَلَوْ كَانَ آباؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِطُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً ونداء.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 فلا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واجترونه به ثمنا قليلا أولئك ما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 والمساكين وابن السبيل والسايلين والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس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 بدله بعدما سمعه فإنما اسمه اسمه على الذين يبدلونه.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 122. أجيب دعوة الداع إذا دعان 123. لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم to mi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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من الناس وأنتم تعلمون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 ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمره لله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 119. ومن مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له, وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 121. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله في أيام معدودات فمن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 117. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله, ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 تبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللت من بعد ما جاءت قل بينات فاعلموا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل يوم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ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 ث فبعث الله النبئين فبعث الله النبيين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما بين فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ ضَلَالًا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يَأْتِكُم مثل الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وزلزلوا, وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ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 في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم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 117. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو فاعتزل النساء في المحيط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 الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا, إلا أن, يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا حدود الله فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما فيما افتدت في به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فيطلقها فلا تحل له من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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فَلَا تعضلوهن أن ينكحن هياكن ازواجهن اذا ترى إذا بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراضين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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإيّم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة وقد فنص ما فرطتم إلا أن يعفون.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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُمْ مُلْكٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِن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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وثبت على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 110. عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم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 رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَاسْتَأْثَرَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 119. في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 119. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من, النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى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 فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس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 ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أعمالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صوبة في كل صوبة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذا ثم لا يتبعون ما ولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم قول معروف وغفرة خير, خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.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 اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم ومن ما لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ولستوا باخذيه إلا 122. وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 124. يؤتي الحكمة من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 فأذنوا بحرب من الله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإذ كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة وأنت خير لكم إن كنتم تعلمون والتقوا يوما 124. ترجعون فيه إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى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 119. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع, أو لا يستطيع أن يملله فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما, أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء وإذا ما دعوا اساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهد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 112. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 114. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء